Oh وَلِلَّهِ الْأَعْلَى رَبِّكِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَعْضَ مَا آتَيْتُهُمْ بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج وكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سميلا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدا ربنا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 تُك وَبَناتُكُم وَأَخَوَاتُكُمْ وَعََّ تُكمْ وَخَااتُكمْ وَبَناتُ الْ الأأَخ وَبَناتُ الْ الأُخْت وَبَناتُ الْ الأخ وَبَناتُ المُخْتِ وََّهَا تُكُم الَّاتِأَضَعْكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرواضَاع وَخَواتُكُم الراضاعةِ في حجوركم من نسائكم التي دخلتم, التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناع عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 ان تبتغوا باموالكم احصنين غير مسافحين فما استمتعتم فما استمتعتم به منهم نفاتوهن اجرهن فريضه ولا جناح عليكم فيما ترضيتم من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما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 استعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل له غطاءا من احواف سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشق الذي يصل النار الكبرى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 Oh,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 da সেই তো একজন আদর্শ মুসলিম হয়ে অনুগত করতে হবে আল্লাহর জন্য অনুগত হতে হবে একজন তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে বাংলায় দেখুন আমার আলোচনা একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় কি কি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন এই অনুষ্ঠান যোগে আদর্শ মুসলিম रणीय और बर्जन्य प्रति सोमवार मंगलवार रत साढ़े नटाय पुन सम्प्रचार सकाल आठ टदेशे पीस टी बांगल्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 शांलम अवदान समाजे शांतिएसाम बुधवार रे आठट पुन सम्प्रचार सकाल सार्लादे मानवतारुणा स्वरूप মহান রাস্তা তাম সৃষ্টির জন্য আলমী নির महान आल्लाहम्मद सल अलह वसल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाले शांति दूध परवर्ती अनुष्ठान पीस टी बांगल् يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وهياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كثوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا اللهم إحنا نحمدك ونستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وجعلنا لك ذاكرين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 وأعمالنا من الرياء إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزون اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفِّقنا لكل عملٍ صالحٍ متقبلٍ ترضاهُ عنا يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين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 والغنى اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك يا رب العالمين أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم وتقبلنا عندك يا رب العالمين اللهم وضاعف لنا الحسنات وتجاوز عن السيئات يا رب العالمين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده نشهد أن لا اله الا انت نعوذ بك من شر انفسنا ومن شر ان نقترف نعوذ بك من شر انفسنا او أن نقترف على انفسنا سوءا او نجرح إلى مسلم يا رب العالمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك ورضوانا اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لهداه واجعل عمله في رضاه اللهم وفق لات أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسه الصدر وشتات الأمر اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة والقسوة ومن الجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان من الذنوب والآثام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 ربنا ظلمنا انفسنا ان ربنا ظلمنا انفسنا ان قلت سنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنتكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل وسلِّم عليه ما أشرق الجديدان برحمتك يا أرحم الراحمين फिल्टार कर पानी विशुद्ध डायलिस कर रक्त विशुद्ध है ताप दी सोना विशुद्धित टा कि विशुद्ध होता पवित्र कुरने अने সেরা মাধ্যমি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআ আল ব্যাংক কোয়াড্রানোট আটচল্লিশ কোড বিভান টি এই Pound account number 01132301 euro account number 01132302 US dollar account number 01132303 Short code three Swift BIC code IBOBZB22 IBAN double टेलीफोने टाइम ट्रांसफारे कल कर डबल फोर टू जिनोटू फोर टू फोर थ्री टू वन टा पाठ मेल कर एट द रेट पीस टी डट ईपनर दायित्व पालन कर निश्चित कर